بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس جرد تسير العليمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة يقول مفسر رحمه الله وقالوا يعني اليهود لن تمثنا النار لن تصيبنا النار إلا اياما معدودة قدرا مقدرة ثم يزول عن العذاب يعنون أربعين يوما التي عبد آباؤهم فيها العجل وقيل غير ذلك فقال الله عز وجل تكذيبا لهم قل يا محمد اتخذتم قال ألف استفهام دخلت على ألف الوسطى هنا في الطبعة هو نسخ من المصحف اتخذتم من غير هذا الموضع وهنا يتكلم على ألف استفهام دخلت على ألف الوصل اتخذتم يقول ألف استفهام دخلت على ألف الوصل أصله اتخذتم وزنه افتعلتم من الأخذ سهلت الحمزة الثانية لامتناع جمع همزتين فاضطربت الياء في التصريف جاءت ألفا في اتخذ فبدلت بحرف التاء يعني هي أصلها أصل الفعل من غير ألف الاستفهام إيه اتخذتم إيه اتخذتم ثم الألف صارت يعني ألف الثانية سهلت ثم صارت تاء ثم بعد ذلك دخلت همزة الاستفان فسقطت ألف الوصل تقول فابو بحرف حرف التاوى فلما دخلت ألف التقرير استغني عن ألف الوصل عند الله عهدا أي موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة فلا يخلف الله عهده أي وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون تلخيصه إن كان لكم عنده عهد فلا ينقض ولكنكم تتخرصون ولما قالوا لن تمسنا النار رد ذلك عليهم فقال بلى وبلى وبل حرف استدراك ومعنى نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل قرأ حمزة والكسائي وخلف بلى بالإمالة من كسب سيئة يعني الشرك. يقصد بالماضي والمستقبل لا في الزمان ولكن قبل بلى وبعد بلى الماضي بالنسبة لقول بلا والمستقبل بالنسبة لقول بلى أيمايات بعدها من كسب سيئة يقول يعني الشرك وأحاطت به خطيئته أي استولت عليه والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحي وهي الشرك يموت عليه قرأ نافع وأبو جعفر خطيئاته على الجمع والباقون على الإفراد وعن أبي جعفر وجه ثان خطيئته بتجديد الياء بغير همز فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قرأ أبو عمرو حمزة والكتائي النار بالإمالة حيث وقع مجرورا ثم بشر المؤمنين بالجنة فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون وإذ ميثاق بني إسرائيل في التوراة إخبار في معنى النهي والميثاق العهد الشديد لا تعبدون إلا الله أين الإخبار في معنى النهي نفهمه من لا تعبدون إلا الله أنها جاءت على الإخبار بمعنى النهي. يقول لا تعبدون عرفنا منين أنها جاءت على الإخبار لا لا مش من سياق الآيات تعبدون بالضبط كده ثبوت النون فيها ثبوت النون على النهاية لا لا لا تعبده يبقى وإلا فهو سياق الآيات يفهم منه ان هو يعني هو الأصل ممكن لحد حيرجع لسياق آميش من لي النح فاعتبر أنا لذلك يحتاجوا ان هم هنا يتكلموا شوية في توجيه لماذا رفعة لا تعبدون إلا الله قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون باليائي بالغيب يقول لا يعبدون بالغيب والباقون بالخطاب لقوله وقول للناس حسنا معناه أن لا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا وبالوالدين أي وصيناهم بالوالدين إحسانا بالربهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى وذي القربة أيوة بذي القربة والقربة مصدر كالحسنة قرأ أبو عمرو حمزة والكسائي وخلف القربة بالإمالة وليتام جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أبى له وأصل اليتم الانفراد قرأ الدوري عن الكسائي واليتام بالإمالة والمساكين يعني الفقراء وقولوا للناس حسنة صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فمن سألكم عنه فصدقوه وبينوا له صفته ولا تكتموا أمره قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين أي قولا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كأعراض آبائكم وإذا أخذنا ميثاقكم على نحو ما سبق من الإخبار في معنى النهي لا تسفكون لا تريقون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داري ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتعترفون بالقبول ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء اليهود وهؤلاء للتنبيه من أصوى ثم أنتم تقتلون أنفسكم ومن في اعتراض بهؤلاء بمعنى يا هؤلاء الذي اختاره هنا فقتلون أنفسكم أي بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قرأ أبو عمر الكسائي ديارهم بالإمالة واختلف عن مزكان وروي عن ورش الإمالة بين بين وكذلك روي عن حمزة وقرأ الباقونة بالفتح تظاهرون عليهم قال بتشجد الضاء فويقرأ تظاهرون بتشجد الضاء أي تتظاهرون أدغمت التاء في الضاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف تظاهرون بتخفيف الضاء ومعنى تتعاونون والظهير العون بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم وإن يأتوكم أسارة قرأ أبو عمر وأبو جعفر وورش يأتوكم بغير همز والباقون بالهمز وقرأ حمزة أسرة بفتح الألف الأولى وسكون السين وإسقاط الألف بعدها وهما أي أسرة وأسارة جمع أسير ومعنى واحد تفادوهم بالمال وتنقذوهم قرأ نفع أبو جعفر وعاصم والكساء ويعقوب تفادوهم بضم التاء وألف بعد الفاء أي تبادلونهم أراد مفادات الأسير بالأسير وأصل الفداء حفظ الشيء بما تبذله عنه صيانة له واضح طبعا كده إن هو في الأول كان إيه؟ إيه القراءة التي يفسرها إيه باء بيفسر تفادوهم يفسر قراءة أخرى يفسر تفدوهم ثم ذكر قراء تفادوهم ودي من مشاكل يعني من مشاكل العامة في قضية تحقيق كتب التفسير يعني يعني مش خاصة مثلا بهذا الكتاب في عدة طبعية مشكلة عامة يعني قل الكتاب اللي يعني يستطيع أنه يتجاوز هذه المشكلة يعني لقضية مراعاة قراءة المفسر حتى يمراعها في مواطن تقع في مواطن أخرى يقول أصل الفداء حفظ الشيء بما تبذله عنه صيانة له ومعنى الآية إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه وكانت قريضة حلفاء الأوس والنظير حلفاء الخزرج وكانوا يقتتلون في حرب سمير فإذا اقتتل عاونا كل فريق حلفاءه في القتل والتخريب الديار وإجلاء أهلها وإذا اسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا إن أمرنا أن نفديهم فيقولون لم تقاتلونهم قالوا إنا نستحي ان يستذل حلفاؤنا فعيرهم الله تعالى فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. وفي الآية تقديم وتأخير ونظمها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم العدوان وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارة تفدوهم أو تفدوهم فكأن الله أخذ عليهم أربعة عهود ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسرائهم فأعرضوا عن الكل إلا الفداء قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب أي بالفداء لأنه من جملة ما أخذ في الميثاق وتكفرون ببعض بالقتل والإخراج قرأ أبو عمرو أبو جعفر وارش أفتومنون بغير همز والباقون بالهمز قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزي عذاب وهوان في الحياة الدنيا وكان خزي قريضة القتل والسبي وخزي بن النضير الجلاء والنفع عن منازلهم إلى أذريعات وأريحة من الشام ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النار وما الله بغافل عما تعملون قرأ نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبو بكر يعملون بالغيب والباقون بالسطاب ثم أخبرهم متهددا أن عذاباي الدنيا والآخرة لا يفتر عنهم ولا مانع لهم منه بقوله أولئك الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم أن يهونوا عليهم العذاب ولهم ينصرون أن يمنعون من عذاب الله عز وجل ولقد آتينا أعطينا موسى الكتابة التوراة جملة واحدة وقفينا اتبعنا من بعده بالرسل رسولا بعد رسول وأتينا عيسى بن مريم البينات قال عيسى اسم عبراني أو سرياني والبينات الدلالات الواضحات وهي ما ذكر الله تعالى في سورة آل عمران والمائدة من آيات سيدنا عيسى قرأ أبو عمر وحمزة والكسائي وخلف عيسى بالإمالة حيث واقع وأيدناه قويناه بروح القدس قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال والباقون بضمها وهما لغتان مثل الرعب والرعب وروح القدس هو جبريل عليه السلام والقدس الطهارة وصف جبريل بها لأنه لم يقترف ذنبا وقيل غير ذلك فلما سمعت اليهود ذكر عيسى قالوا يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم فعلت ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا قال الله تعالى أفكلما جاءكم يا معشر, يهود يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم قال والهوى هو ما يلان القلب إلى ما يسترذ به استكبرتم تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان ففريقا طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وفريقا تقتلون أي قتلتم مثل زكريا ويحيا وشعيا وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم يقل قتلتم وإن أريد الماضي تعظيما لهذه الحالة فكأنها وإن مضت حاضرة لشناعتها ولثبوت عارها عليهم على ذريتهم بعدهم وقالوا يعني اليهود قلوبنا غلف جمع أغلاف أي هي في أكنة معناه عليها غشاوة فلا تعب ولا تفقه ما تقول قال الله تعالى بل لعنهم الله أي أبعدهم من كل خير بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمن منه إلا قليل لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود قال ونصب قليلا على الحال ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن مصدق موافق لما معهم يعني التوراة وكانوا يعني اليهود من قبل يقول من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا على مشرك العرب وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر أو دهمهم عدو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة فكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عدن وإرام فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصدقه كفروا به بغيا وحسدا فلعنة الله على الكافرين قرأ أبو عمرو الكسائي ورويث الكافرين بالإيمالة حيث وقع باليائه مجرورا كان أو منصوبا واختلف على الذكوان في الإيمالة والفتح وأماله ورش بين بين وفتحه الباقون وجواب لما ولما الثانية في قوله كفر آفة اثنين لما وأعيدت لما الثانية لطول الكلام ويفيد ذلك تقريرا للذنب وتأكيدا له بثما اشتروا به أنفسهم قرأ أبو عمرواء جعفر بيس بغير همز وبئسة ونعمة فعلان ماضيان وضع للمتح والذم ولا يتصرفان تصرف الأفعال معناه بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق أي يكفر بما أنزل الله يعني القرآن بغيا أي حسدا وأصل, وأصل البغي الفساد والبغي الظلم وأصله الطلب فالباغي طالب للظلم والحاسد يظلم المحسود جهده طلبا لإزالة نعمة الله عنه هذه الفقرة في تفسير بغيا بحسدا يعني المفسر كأنه انتقل معنا في مراتب الدلالة حتى وصل إلى كيف يفسر البغي بالحسد فلو أردنا أن نرتبها يعني من باب التأمل في الكلام الذي ذكره هو جميل يعني أولا ذكر أصل البغي أصل البغي الطلب هذا أصل البغي الطلب يبغي كذا فهو الإنسان يبغي كذا ومن هو بقى يبتغي الاشتقاقات الصرفية بعد ذلك فيها أصل معنى الطلب فالبغي يطلق على الظلم يطلق على الظلم أو على الفساد باعتبار أن الظالم يطلب الظلم الباغ يطلب الظلم المفسد يطلب الفساد فهنا في إزاي البغي لأصل الطلب في معناه الظلم أو الفساد أو كده ثم بعد ذلك انتقل لمعنى الحسد فقال الحاسد يظلم المحسودة جهده طلبا لإزالة النعمة عنه هو الـ الـ العبارة عبارة الحاسد يظلم المحسود دي خطوة في معرفة هو إزاي بغيا فسرت بحسدا. الحاسد يظلم طبعا كل الكلام اللي بذكره ده لغة يعني في لغة كلمة إيه؟ في لغة كلمة بغيا الحاسد يظلم المحسود والظالم يطلب الظلمة فيبقى رجعت لأصل, لأصل معنى الطلب في التفسير في التفسير اللي بيقتصر اللي بيقتصر على هذا اللي, بي... اللي يريد أن يقتصر على التفسير نفسه هو بغيًا يعني حسداً بس كله هو بغيًا يعني حسداً في تفسيرات أخرى تتبع نفس الطريقة كثير من الكشاف الكشف وحنزلين وهو الكشاف بيعتني بوصول المعاني اللغوية الرازي ابن معطية في كثير من في كثير منهم وبعد كده عندنا من المتأخرين الألوسي بن عشور يعني موجود طبعا قبل ذلك أقصد قبل قبل بعض من ذكرت يعني الواحلي في البسيط أو شيئا ما في الوسيط موجود يعني عند المفسرين اللهم عناية باللغة نفسها طبعا وقبل كل هذا وإن كان مش حيبقى في كل القرآن قبل كل هذا كتب معاني القرآن قديمة الفراء وإن كان ليست على هذا ليس على هذا النسق لأن لسه حتى التطور التنظير في اللغة يعني كان في وقت معين يعني سواء الفراء أو أو أبعو بيدة الزجاج وغير ذلك يعني. اللطيف معنا هنا إن الكتاب هو كتاب مختصر مش يعني مش بنتتبع المسألة نفسها يعني مش بنتتبع هذه القضية في كتب التسيرة الكتاب مختصر ويعتني بالمفردات، لو عناية خاصة بالمفردات كما هو واضح مع اختصاره فإضافة جميلة في تفسير مختصر نقرأه يعني. من الإضافات يعني الموجودة في هذا الكتاب بلسما اشتروا بي أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله قال النبوة والكتاب قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ينزل بالتخفيف مع إسكان النون والبقون بفتح النون والتجديد على من يشاء من عباده محمد صلى الله عليه وسلم فباءوا قال رجعوا بغضب على غضب أي مع غضب الغضب الأول بتضييرهم التوراة وتبديلهم والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وللكافرين الجاحرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين قال مخزن يهانون فيه طيب هنا لما بيقول من الناس كلهم هذه يعني ممكن نلتقط منها ايه في يعني هذه الاضافة في عبارة المفسر ما شاء الله اختصرت الكلام يعني تمام هو العموم ده كأنه يعلل به او يذكر فيه علة ايه الإظهار في مقام الإضمار <تصفيق> ومش شرط يكون يقصد هذا ولكن هي, هي هذه العبارة هذه العبارة العلمية الناس كلهم مش وظيفتها بس أنه يبين العموم ولكن لماذا عودي لها عن الضمير فلما يتقال هنا على عن الضمير الاسم الظاهر أصوأ لهم عذب المهين وللكافرين فمن العيال اللي بتذكر هنا إيه إرادة العموم وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله يعني القرآن قرأ أبو عمر قيل لهم بإضغام اللام في اللام قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة يكفينا ذلك ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب وهو الحق يعني القرآن مصدقا قال نصب أو نصب على الحال لما معهم من التوراة قل لهم يا محمد فلما تقتلون أي قتل آبائكم ولما رضيتم بفعلهم فكأنكم قد قتلتم أنبياء الله من قبل قال ولما أصله لما فحريفت الألف فرقا بين الخبر والاستفهام فقولهم فيما وبما وقف البزي ويعقوب بخلاف عنهما فلمه بالهائي وكذلك لمه وفيما وبما وعمه وممه حيث وقع إن كنتم مؤمنين قال بالتوراة وقد في فيها قتل الأنبياء عليهم السلام قد جاءكم موسى بالبينات بالدلالات الواضحة والمعجزات قرأ نافع وابن كثير وعاصم والذكوان وأبو جعفر ويعقوب ولقد جاءكم بإظهار الدال عند الجيم وكذلك عند السين والشين والصاد حيث وقعوا بالإضغام ثم اتخذتم العجلة من بعدي وأنتم ظالمون بما صدر منكم قرأ ابن كثير حفص اتخذتم بإظهار الذال عند التاء واختلف عن رويس والباقون بالإضغام وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وقلنا خذوا ما أتيناكم في التوراة بقوة واسمعوا أي استجيبه وأطيعه سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاوزة لأنه ساب الطاعة والإجابة قالوا سمعنا قولك بالآذان وعصينا أمرك بالقلوب والمعصية مخالفة الأمر قصدا قال أهل المعاني إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساعا وأشربوا في قلوبهم العجر بكفرهم أي حبه معناه ادخل في قلوبهم حب العجل وخلطها قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا العجل من دون الله أي بئس إيمان يأمر بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فكذبهم الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الأخيرة عند الله وذلك أن اليهود الدعوا دعا وباطلا مثل قولهم لن تمسن النار إلا أياما معدودة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقولهم نحن أبناء الله وأحباءه فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الأخيرة يعني الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس فتمنوا الموتة أي طلبوه وسلوه لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالتمني إن كنتم صادقين في قولكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريق وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات هنا في الحشية ذكر أن ابن جرير رواه موقوفا عن ابن عباس قال الله تعالى ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم قال لعلمهم أنهم كاذبون في دعواهم وأراد بما قدمت أيديهم ما قدموا من الأعمال وأضاف إلى اليد لأن أكثر جنايات الإنسان تكونوا بيد الله عليهم بالظالمين تهديد شديد لان علمه بهم كعلمه بغيرهم ثم قال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجدنهم اللام لام القسم والنون تاكيده تقديره والله لا تجدنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اليهود احرص الناس على حياه متطاوله وهي حياتهم التي هم فيها ومن الذين اشركوا ايوه احرص من الذين اشركوا والمراد بالذين أشركوا المجوس سموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلم يودوا يتمنى أحدهم لو يعمروا يعني يعيش ألف سنة وهي تحية المجوس فيما بينهم عيش ألف سنة يقول الله تعالى اليهود أحرصوا على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك الذين أشركوا فسرت بالمجوس وفسرت بالمشركين يعني على ظهر اللوظ ولكن التفسير بالمجوس ورد عن يعني ورد عن بعض السلف وورد يعني يذكره بعض المفسرين في هذه الآية الذين أشركوا هنا المربه المجوس ممكن كمان تذكر فيه أبواب الوجوه النظائر يعني في, في الأبواب الوجوه النظائر يقول في هذا الموطن كسرت بيئة المجوس ما الداعي لتفسيرها بالمجوس عندما فسرها بذلك ما علم من حال المجوس عندهم من تحياتهم أن يقولوا عش ألف سنة عش ألف سنة فوجدوا في الآية ألف سنة فقالوا هذه كلمة إيه هذه كلمة المجوس يعني هو ده لذلك علمهم بما كان من تحيات المجوس في زمانهم ويحتاج أنه هو يعلل أو المفسر اللي بيقول أنه هم المجوس يعقب على هذا بأنه هو يبين ليه سمي المجوس أنهم ليه سمي المجوس مشكين وده أمر قد يشكل لأن المجوس عمله معاملة أهل الكتاب يعني يعاملون معاملة أهل الكتاب في الجيزية مثلا فيذكر ويقول سموا مشكين لأنهم يقولون بالنور والظلم يقول في قولي تعالى وما هو بمزحزحه قال بمباعده من العذاب من النار أي يعمر أي طول عمره لا ينقذه من العذاب والله بصير بما يعملون فيجازيهم قرأ يعقوب تعملون بالخطب والباقون بالغيب كل من كان عدوا لجبريل قرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز وحمزة والكسائي وخلف جبرائيل بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بعد هياء وأبو بكر جبرائيل بفتح الجيم والراء وحذف الياء بعد الهمزة والبقون بكسر الجيم والراء من غير همز كلها لغات قال ابن عباس رضي الله عنهما إن حبرا من أحبر اليهود يقال له عبد الله ابن سوريا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي ملك يأتيك من السماء قال جبريل قال ذاك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لآمنا بك إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشده وإنه عادانا مرارا وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له بختنصر وأخبر بالحين الذي يخرب فيه فلما كان وقته بعثنا رجلا من اقوياء بني إسرائيل في طلبه ليقتله فانطلق حتى لقيه ببابل, غل حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا غلاما هنا حال يعني لقياه وهو غلام فأخذه ليقتله فدفع عنه جبريل وكبر بختنصر وقوي فغزانا خر بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن كناية عن غير مذكور على قلبك يا محمد بإذن الله بأمر الله مصدقا موافق لما بين يديه لما قبله من الكتب وهدى أي هداية وبشر للمؤمنين قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وبشر بالإمالة وتقدم الاختلاف في إبدال الهمزي في المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال خصاهم بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا فقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة والواو فيهما بمعنى أو يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء لأن الكافر بالواحد كافر بالكل قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص ميكالا بغير همزة ولا ياء بعدها وقرأ نافع وأبو جعفر ميكائل بهمزة من غير ياء بعدها وقرأ ابن كافير وابن عمر وحمزة والكسائي وأبو بكر وخلف وميكائيل بهمزة بعدها ياء وتقدم الخلاف في جبريل فإن الله عدو الكافرين تلخيصه من عاداهم عاداه الله ومن عاداه الله عذبه وقد أن جبريل عليه السلام نزل على آدم 12 مرة وعلى إدريس 4 مرات وعلى نوح 50 مرة وعلى إبراهيم 42 مرة وعلى يوسف 4 مرات وعلى موسى 400 مرة وعلى عيسى 10 مرات وعلى محمد 24 ألف مرة صلوات الله عليهم أجمعين. ولم يذكر في القرآن من الملائكة باسمه سوى أربعة جبريل وميكائيل والرعد ومالك في قوله في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأشير إلى إسرافيل في سورة قاف قوله وأشير إسرافيل في سورة قاف قوله واستمع يوم ينادي منادي بمكان قريب وفي غيرها طبعا من المواطن اللي فيها إشارة لإسرافيل وأشير إلى عزرائيل في ألف لام ميم السجدة قل يتوفاكم ملك الموت وأشير أيضا إليه في مواطن أخرى وتسميته بعزرائيل يعني تسمية إسرافيل ورد في الحديث النبوي وتسميته بعزرائيل شهيرة جدا في كلام السلف وكلام العلماء بل بعضهم نقل عليه الإجماع أن ملك الموت بعضهم نقل الإجماع أن ملك الموت اسمه عزرائيل يعني الإجماع ممكن ما يكونش مسلم لكن يعني هو مشهور يعني مشهور ذلك عشان بعض أحيانا بيستنكر ذكر اسم عزرائيل أبقية الملائكة ذكروا إجمالا وأشير إلى بعضهم كالحفظة والسائق والشهيد ومعنى جبريل وميكائيل عبد الله فجبر أو جبر وميك هما العبد وإيل وآل هو الله وكذلك إصرافيل فقال ابن سوريا ما جئتنا يا محمد بشيء نعرفه فأنزل الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات قال واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل أو كلما يقول أوى واوة العطف دخلت عليها ألف الاستفهام تقديره أكفروا بالبينات وكلما عهد عهدا هو الكلام يمتصل بعضه ببعض يقول واوة العطف دخلت عليها ألف الاستفهام احتاج لتقدير المعطوف عليه اللي هو بين الهمزة والواو فذكروا هنا تقديروا أكفروا بالبينات وهذه الواو كلما عهد عهدا ده تركيب شهير جدا في القرآن في كلما أفلم يعني تركيب مشهور وكلما عاهدوا عهدا يعني اليهود عاهدوا لأن خرج محمد لنؤمن النبي فلما خرج محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به قال ابن عباس لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما أخذ الله عليهم وعاهد إليهم في محمد أن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف والله ما عاهد او ما عهد إلينا في محمد أو ما عهد إلينا في محمد عهدا، فأنزل الله هذه الآية. يدل عليه قراءة أبي رجاء العطاردي أو كل ما عوهدوا، فجعلهم مسؤولين يدل على ماذا؟ اللي هو ما عهد إلينا في محمد عهدا. أنهم الذي الذين عهدوا نبذوا قل طرحه ونقضه فريق طوائف منهم من اليهود. بل أكثرهم لا يؤمنون بالتوراة ولا يبالون بالدين فلا يعتدون بنقد العهد ولما جاءهم رسول من عند الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم يعني التوراة وقيل القرآن أي لم يعملوا بما فيها كأنهم لا يعلمون كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها واتبعوا يعني اليهود ما له الشياطين أي تلت أي تكلمت به والعرب تضع المستقبلة موضع الماضي وعكسه على ملك سليمان أي على زمن ملكه وهو سليمان بن زاود عليهما السلام عاش اثنتين وخمسين سنة ومدة ملكه أربعون سنة وفاته في أواخر سنة خمس وسبعين وخمسمائة لوفاة موسى عليه السلام وبين وفاته والهجرة الشريفة الإسلامية 1773 سنة يعني الفائدة هنا يعني في السنين ذكرها هنا دي طبعا مختلف عن ذكر سيدنا نوح أو ذكر سيدنا آدم مما سبق قبل ذلك ما يذكر هنا طبعا موجود في كلام يعني موجود في كلام بني إسرائيل هذا ذكر مدة ملكه وذكر وفاته كانت في أي وقت ثم بعد ذلك يحسبه يعني إن هو يحسب هذا ما بينه وبين الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبوي المدينة يعني يحسب بهذه الطريقة يعني هو عند بني إسرائيل مش هي مذكور العدد الدقيق للهجرة لو شفنا هنا الألف وسبعمائة سنة تقريبا كذا بين يقول بين وفاته والهجرة الشريفة بس يعني معنى شيء لطيف يعني ممكن نقف معه هنا وهو خارج التفسير يعني كده يبقى لغاية ميلاد المسيح عليه السلام قد إيه يعني لما يقول بين وفاة سليمان والهجرة الشريفة ألف وسبعمائة وثلاث وسبعون سنة تقريبا يعني ألف نعم تقريبا بألف تقريبا بألف بين سيدنا سليمان وال بين سيدنا سليمان وسيدنا وس... عيسى عند النصارى بيقولوا ان كان في ألف سنة بيقولوا ان كان في ألف سنة و... ومثل هذا في ال... يعني في بعض ال... الاكتشافات الحديثة في ال... الاكتشافات الأثرية ونحنا ذكرنا سيدنا سليمان سيدنا داود وسيدنا سليمان كانوا ملوكا أو كان ملكين يعني فبيكون في ذكر مثلا بعض الأخبار متعلقة بحروبهم ونحو ذلك يعني أقصد أنه ممكن يكون في أثر هذا في بعض الأثار ونحو ذلك طبعا هو في ناس بتنكر يعني في ناس بتنكر الناس مش علشان الإسلام يعني هم بينكروا هذا أنه بينكروا الموجود في كتب اليهود والنصارى ونحو ذلك ولكن بعض المكتشفات الاثار كنت تدل على ان تقريبا هو هذا الوقت اللي هو قبل ميلاد المسيح على السلام بحوالي حوالي هذا الوقت يعني اللي هو الف سنة عشر قرون تقريبا يعني ان تقريبا هذا الوقت اللي كان فيه سيدنا داود سيدنا سليمان ده بس هيأخذنا يعني بذكر هنا اه فئدة لطيفة ممكن يعني إيه نقف عليها ولكن ده يأخذنا لعمر اخر وهو قضية ان في اشياء كثيرة من يعني غير مسألة الاسرائيليات الكلام على الإسرائيليات في التفسير او الإسرائيليات في التاريخ. يعني الإسرائيليات إحنا في التفسير ليها منهج معين في التعاون معها. إسرائيلات في التاريخ هي بيعتبرن هي الإسرائيليات في التاريخ هي نفسها الأخبار هي التاريخ. وإنها وإن لا تصدق ولا تكذب لكن احيانا بيكون في قراء وفي قراءات كثيرة في كثيرة تدل على صحة مجمل كثير من الاخبار الموجودة. عشان بس التعامل التعامل الحذر اللي فيه حذر شديد يعني من إيه. او انكار مطلق للاخبار الاسرائيليه فهو في اشياء اصلا احنا بنتكلم في تاريخ يعني الاخبار الاسرائيليه ما بتكلمش على التفسير بخصوصي لأن التفسير بخصوصي وبيان المعاني له أمر امر يعني له حال خاص له طريقه خاصه ولكن بتكلم على التعامل مع الاخبار نفسها باعتبار انها اخبار وباعتبار انها تاريخ هي من جملة الوثائق التاريخية يعني الإسرائيليات هذه الكلام اللي موجود عند أهل الكتاب هذا من جمله الوثائق التاريخيه اللي بتؤرخ حاجات ممكن يكون فيها حاجات صح وممكن يكون فيها حاجات غلط وفي حاجات كتير فيها في جملاتها مش شرط يكون التفاصيل في جملاتها إن هنا كان في مملكة كذا إن فلان حرف فلان إن الجيش كان فيه كذا إن في جملاتها لأ فيه ما يدل على صحة هذه الأخبار سواء من وثائق خارجية مؤرخين من برا دلوقتي لما بيلاقوا حد مؤرخ كان في القرن مش عارف الكام قبل الميلاد بيعني بيعملوا عليه حفلة يعني مؤرخ وكتب ماشي نعتبر هذا من جنسي من جنس يعني بالإضافة إلى أحيانا بعض الحفريات والأمور اللي تكتشف في ذلك يعني. أنا أقصد أن أحيانا مثل هذه الأخبار يعني لما نمر عليها أو احنا بنعملها هنا معاملة الإسرائيليات ولكن مش معاملة الإسرائيليات بمعنى أن تسقطها من نظرك كأن دي ناس ما بتفهمش حاجة وناس كانت بتخترع أي سنين وخلاص ويقول أي سنين وخلاص لا هو الأمر ده له محله بقى التاريخي احنا عندنا هنا في التفسير مش محتاجين نعرف عدد السنين على ملك سليمان احنا التفسير ما فيهوش هو المدة كانت امتى هذا شيء زائد عن بيان المعنى ولكن الأمر التاريخي نفسه لا هو بيكون في يكون في يعني أن توضع موضعها مش شرط يكون موضع التصديق ولكن أن توضع موضعها من التعامل معها باعتبار ان ده خبر تاريخي من جملة الأخبار التاريخية اللي بتنقل ماشي زي ما في وثائق تاريخية موجوده بل ربما اخبار بني اسرائيل أخبار بني إسرائيل على وقع فيها من التحريف أقوى من وثائق تاريخية كثيرة لاعتبارات عدة عقلية واعتبارات يعني حتى اعتبارات مادية في النظر في هذه, هذه الأنفر طيب هذا استطراض يعني إيه من باب الراحة ونرجع مرة أخرى هنا يقول ونقل أن قبره بالبيت المقدس عند الجيسمانية معرفش ما عرفش أنا صح ولا غلط. يقول وأنه وأبوه داود في قبر واحد. يقول قصة الآية. أن الشياطين كتبوا السحر والنيرجيات اللي بتطلق على هذه كنا بتطلق على السحر يعني. على لساني أصف. هذا ما علمه أصف ابن برخية سليمان الملكة. ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله الملك عنه ولم يشعر سليمان بذلك فلما مات استخرجوها. وقالوا للناس إنما ملككم سليمان بهذه فتعلموها فأما علماء بني إسرائيل وصرحاءهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمان وأما السفلة فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم وفشت الملامة لسليمان فلم يزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه براءة سليمان فقال وما كفر سليمان بالسحر وعمله ولكن الشياطين كفروا باستعمال السحر وكثبه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ولكن خفيفة النون الشياطين رفع والباقون ولكن مشددة النون الشياطين نصب ومعنى لكن أو لكن نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل يعلمون الناس السحر قال والسحر عبارة عن التمويه والتخيل ووجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم وهو محرم بالإجماع اختلف الأئمة في من يتعلم السحر ويستعملون سيستطرد في الكلام الفقهي فيما يتعلق بالسحر واختلف الأئمة في من يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك يكفر بذلك وبعض أصحاب أبي حنيفة فصل فقال إن تعلمه ليتقياه أو ليتجنبه فلا يكفر وإن تعلمه معتقدا لجوازه وأنه ينفع فإنه يكفر وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك فإن وصف ما يجب الكفرة مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يجب الكفرة فإن اعتقد إباحته كفر وإلا ثلاث وقال أحمد الساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل هو من يعتقد حله فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ويعزر ويقتل بمجرد تعلمه واستعماله عند مالك وإن لم يقتل به وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقتل بذلك فإن قتل بالسحر قتل عندهما استخدم السحر سبب في قتل حد إلا أن أبو حنيفة قال لا يقتل حتى يقر بأني قتلت إنسانا بعينه وقال الشافعي لو قال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا فقد أقر بقتل العمد وإن قال وهو يقتل نادرا فهو إقرار بشبه العمد وإن قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فهو اقرار بالخطأ ثم دية شبه العمد ودية الخطأ مخففة كلاهما في مال الساحر لا تطالب العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه لأن إقراره عليهم لا يقبل أي لما كان إقراره عليهم لا يقبل فإذا لا يطلبون بالعقلة على هذا القول يعني. لا تطلب العقلة بشيء من الدية أقصد وقال أحمد إن قتل بفعله غالبا اقتص منه وإلا الدية ويقتل حدا عند أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي وأحمد يقتل قصاصا, قصاصاً وتقبل توبته عند الشفعي وقال مالك أبو حنيفة في المشهور عنه وأحمد في أصح روايته لا تقبل وأما سحر أهل الكتاب فقال مالك والشفعي وأحمد لا يقتل وقال أبو حنيفة يقتل وأما المسلمة الساحرة فقال الثلاثة حكم حكم الرجل وقال أبو حنيفة تحبس ولا تقتل قوله وما أنزل على الملكين ببابل أي علمون الذي أنزل على الملكين أي ألهم وعلم فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم وبابل هي بابل العراق سميت به لتبلبل الألسن بها عند سقوط صحن نمرود أي تفرقها والأصح مما قيل في ذلك أن الله سبحانه امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فالشقي بتعلمه فيكفر والسعيد بتركه فيبقى على الإيمان هاروتا وماروت قال اسمان سريانيان وهما في محل الخفض على تفسير الملكين إلا أنهما نصبا لعجمتهما وتعريفهما وكانت قصتهم أن الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة في زمن إدريس عليه السلام فعيروهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله عز وجل لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم ارتكبتم مثل مرتكب فقالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختروا ملكين من خياركم أهبطهم إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت وكان من أصلح الملائكة وأعبدهم فركب الله فيهما الشهوة واهبطهما إلى الأرض وأمراهما أن يحكم بين الناس بالحق ونهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر فكان يقضيان بين الناس يومهما فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعد إلى السماء فما مر عليهما شهر حتى افتتنا جميعا وذلك أن الزهرة امرأة من أجمل النساء جاءت هما تخاصم زوجها إليهما فوقعت في أنفسهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت ثم عادت في اليوم الثاني ففعل مثل ذلك فأبت وقالت لا إلا أن تعبد ما أعبد وتصلي لهذا الصنم وتقتل النفس وتشرب الخمرة فقال لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله قد نهانا عنها فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما فيها فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس فقال الصلاة لغير الله عظيم وقتل النفس عظيم وأهون الثلاثة شرب الخمر فشرب الخمر فانتشى ووقع بالمرأة فزنيا فلما فرغ راهما إنسان فقتلاه وسجد للصنم فمسخ الله الزهرة كوكبا وحكيا غير ذلك فلما امسى هاروت وماروت بعدما قارف الذنب أي اكتسباه هم بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهما فعلم ما حل بهما فقصد إدريس النبي عليه السلام فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى الله وقال له إن رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض فاستشفع لنا إلى ربك ففعل ذلك إدريس فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا إذ علم أنه ينقطع فهما بباب لا يعذبان إلى قيام السهر وروي أن رجلا قصد هاروت ومروت لتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة أعينهما مشودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا أربعة أصابع وهما يعذبان بالعطش فلما رأى ذلك هاله مكانهما فقال لا إله إلا الله فلما سمع كلامه قال له من أنت قال رجل من الناس قال من أي أمة قال من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الحمد لله وأظهر الاستبشار فقال الرجل بما استبشاركما قال إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا وما يعلمان يعني الملكين من أحد أي أحدا ومن صلة حتى ينصحاه أولا ويقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء ومحنه فلا تكفر أي لا تتعلم السحر لتعمل به فتكفر وأصل الفتنة الاختبار والامتحان فإن ابى إلا التعلم قال له ائتي هذا الرماد فبل عليه فيخرج منه نور ساطع في السماء فتلك المعرفة وينزل شيء أسود شبه الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك غضب الله عز وجل قال مجاهد إنها روت وماروت لا يصل إليهما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل مسألة اختلافة واحدة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه قال الله تعالى وما هم أي السحرة أو الشياطين بضرين به أي بالسحر من أحد أي واحدا إلا بإذن الله أي بقضاء الله وقدره ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم يعني السحر يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه أي اختار السحر. قرأ أبو عمر حمزة والكسائي وخلف اشتريه بالإيمالة ما له في الآخرة أي في الجنة من خلاق نصيب خبر ما الخبر هنا طب هو أولا ما يعرب خلاق اسم مجرور بمن هذا لفظا طب ومحله مبتدا نعم مبتدا طب هو إيه بقى الخبر الخبر الجملة ما له في الآخرة من الخلق هذه الجملة خبر ليه خبر ليه لسم موصول لسم موصول ولقد علموا لمن اشتراه هذا من ما له في الآخرة من الخلق هذا خبره ولبئس ما شروا أي باعوا به أنفسهم أي حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق لو كانوا يعلمون يعني اليهود وقوله لو كانوا يعلمون بعد قوله ولقد علموا أي لما لم يعملوا بما علموا فكأنهم لم يعلموا يقولوا قد أنكر القاضي عياض رحمه الله قصة روت وماروت ونسب ما قيل فيها من الأخبار إلى كتب اليهود وافترائهم كما نصه الله أول الآيات من إفترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه وحكى عن خالد ابن أبي عن خالد ابن أبي عمرو أنّه نزلهما عن تعليم السحر وحكى قولا أن روتة وماروتة علجان من أهل بابل وقيل كان ملكين من بني إسرائيل فما سخهم الله والله أعلم طبعا والمؤلف هنا صدر أولا بالأصح إنهم ملكين هذا في الأول خالص وأن الله ابتلى بهما، استبر بهما، إجمالا كده الكلام الذي ذكروا إجمالا ثم بعد ذلك ذكر القصة الإسرائيلية ثم نقل هنا إنكر قضي عياض وهذا غريب يعني لأن ما ذكره وارد عن بعض السلف يعني قول أنهما علجاني من أهل بابل يعني هذا وارد عن السلف المسألة نفسها فيها كلام عن السلف هل هاروت ومروت كان من الملائكة ولا لا وعليه طبعا الكلام في نظم الآية سيختلف في قراءة شاذة ومنزل على الملكين ببابل هاروت ومروت هذه قراءة شاذلة كان نتكلم على ملكين من الملائكة فهذه القراءة في قراءة ملكين اللي هو القراءة التي يقرأ بها لو حد حيقول هاروت ومروت كان رجلين، كان ملكين، كان الجيني من أهل بابل اللي حيقول كده بيبقى له كلام تاني في نظم الآية يعني له كلام تاني في نظم الآية لازم نتكلم فيه ولكن المقصد ان ده وارد عن, عن بعض السلف هو واصل نسبة الكلام للقاضي عادل. لعل هذا بسبب اشتهار كتاب الشفاء مثلا فهو نقله من القاضي مباشرة يعني. ولو أنهم آمنوا يعني أنا أذكره دلوقتي لأن هذا مما يعني يريد عليه إذا أردت أن تنسب يعني أنت بابر الكتاب إذا أردت أن تنسب هذا القول أنظر حتلاقي أن القول أصلا له جذور موجود أصلا في كلام السلف حسن البصري هو اللي ذكر أنهما كان علجائي وحتلاقي يعني في الكلام موجود قبل هذا يعني ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهودية والسحر لمثوبة من عند الله قال لكان ثواب الله إياهم خير لهم لو كانوا يعلمون أي أن ثواب الله خير مما هم فيه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة أي رعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامنا وكانت هذه لفظة شيئا قبيحا بلغة اليهود بمعنى الحمق والرعونة فإذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا أي أحمق فلما سمع اليهود هذه اللفظه من المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمد سرا فاعلنوا به الآن وكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها وكان يعرف لغتهم فقال اليهود لان سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقا فقالوا أولستم تقولونها فأنزر الله هذه الآية نهيا للمؤمنين عن التشبه بهم وقطعا للذريعة لكي لا يجد لكي لا يجد اليهود والمنافقون بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انظرنا وقال قول انظرنا ينظر إلينا واسمعوا ما تؤمرون به أي وأطيعوا وللكافرين عذاب أليم يعني الذين تهاونوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه وهم اليهود ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب الآية وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن عليه ووددنا لو كان خيرا فأنزل الله تكذيبا لهم ما يود أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود ولا المشركين جره بالنسق على من والمراد مشرك العرب كأبي سفيان وغيره والشرك وضع الشيء مع مثله أي ينزل عليكم من خير من ربكم أي خيرا ونبوة ومن صلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ينزل بالتخفيف مع إسكان النون والباقون بالتجديد مع فتح النون والله يختص برحمته أي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال والفضل ابتداء الإحسان بلا علا ما ننسخ من آية قرأ العامة بفتح النون والسين من النسخ أي نرفعها وقرأ ابن عامر ننسخ بضم النون الأولى وكسر السين من الإنساخ أين جعله من المنسوخ وذلك أن المشيكين قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمرهم ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ما يقوله إلا من تلقاء نفسه يقول لهم اليوم قولا ويرجع عنه غدا كما أخبر الله تعالى بقوله وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وأنزل ما ننسخ من آية فبينا إلى آخر الآية فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية أو ننسأها قرأ ابن كثير أبو عمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء أي نؤخرها في اللوح المحفوظ وقرأ الباقون ننسها بضم النون وكسر السين من غير همز أي نجعلها منسية أي متروكة ناتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجريكم لا أن آية خير من آية لأن كلام الله واحد كله خير أو مثلها في المنفعة والثواب فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير من النسخ والتبديل لفظ استفهام ومعناه تقرير إنك تعلم والنسخ لغة الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظلة والنقل نسخت الكتابة وشرعاً يعني يقصد يعني والنقل ومنه نسخت الكتاب يعني معناها لغة الرفع والإزالة والنقل وشرعاً رفع حكم شرعي متراخن والمنسوخ الحكم المرتفع بالناسخ والناسخ حقيقة هو الله وأهل الشرائع على جوازه عقلاً ووقوعه شرعا وخالف أكثر اليهود في الجواز و وبعض المسلمين يعني الشوذات يعني من شو من شوذات في الأقوال يعني اللي هو بينكروا النسخ في اقصد في اخلامه قال ويجوز النسخ قبل الفعل ان أذكر بعض المسائل لما ذكر ايه يعني استطرادا فيما يتعلق بالنسخ قال ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت بالاتفاق ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما بالاتفاق ويجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما وسنة, أو وسنة بقرآن بالاتفاق يعني نسخ السنة بالقرآن القرآن بالسنة فيه خلاف والمتواتر بالأحاسي خلاف قال ولا حكم للناسخ هذا معلوم في الأصول ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاق فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه يعني قبل قال وزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا وكذا من الجنس بالاتفاق ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي قريب ولا صديق ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب أم تريدون أن تسألوا رسولكم نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد ايتنا بكتاب من السماء جملة كما أثي موسى بالتوراه قال الله تعالى أو كما اتى موسى بالتوراه أم تريدون يعني أتريدون والميم صلة أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل سأله قومه فقالوا ارنا الله جهرا ففيه منعهم من السؤالات المقترحة بعد ظهور الدلائل والبراهيم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل أي أخطأ سواء السبيل أي وسطاء الطريق قرى ابن كثير عصم وقالون وأبو جعفر ويعقوف فقد ظل بإظهار دال قد عند الضاد وكذلك عند الضاء والذالي والزاي حيث وقع وافقهم ورش عند الضالي والزاي نتوقف هنا نكمل إن شاء الله المرة القادمة